يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذمون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذمين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين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 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأرضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين